بسم الله الرحمن الرحيم ألف نميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبله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 حكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منها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 اهديتنا وهب لنا من لدنك رحمه وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه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 تكونون وتحشرون إلى جهنم وتحشرون الى جهنم وبئس مآبها قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله واخرى لا يأيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأدبار زينة لنساء حب الشهوات من النساء والبنين والبنين والقلاقير المطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر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 هارا وردوا نم من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فغفر لنا ذنوبنا فغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابنا الصابرين والص والقانتين والمنفقين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار شهد الله أن لا إله إلا هو والملائكة وأهل العلم قائما بالقص.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 فَإِنْ حَادُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۖ وَقُلْ لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ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 تُنِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُنِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرزُقُ مَن تَشاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لا يَسْتَخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً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 قل إن كنتم تحبون الله ساتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين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 فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفف لها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن أن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك ذا عزكريا ربه قال رب هبني من لدنك برية طيبة. إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا.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 ومن الصالحين قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا طبع أمر فإنما يقول له كن فيكون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 فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا سديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين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 الحق من ربك ثلاثكم من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبته الف نجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا له والقصص الحقيقة وما من إله إلا الله وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالمُسْتَقَلِّينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إلَّا اللَّهَ أَلَّا نَعْبُدَ إلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَسْتَخِلَّ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا شَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ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 يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطن وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة وَأَقْهُو أَخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَاءُ هُدَى اللَّهُ قُلْ إِنَّ الْهُدَاءُ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيَتُمْ أَوْ يُحَادِجُكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ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 ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اناءكنا خلاق لهم في الاخره اناءكنا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يذكيهم ولا يذكيهم ولهم عذاب اليم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 ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تستخدوا الملائكة والنبيين أربابا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثْاقًا بِنَبِيِّنَ لَمَآ شِيْتُكُمْ مِن كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا النبي ولا تنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلك اصري. قالوا أقررنا. قال فشهدوا وأنا معكم من الشهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولى. يكهوم الفاسقون افغير دين الله يبغون وله اسلم من بالسماوات والارض طوعا وكرها طوعا وكرها واليه يرجعون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 الآخرة من الخاسرين كيف يهد الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حقه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 إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم زادوا كفراً لن تقبل توبتهم لن تقبل توبة أولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفسار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبوا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنسقوا مما تحبون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 قل فأتوا بالتوراة فتلواها إن كنتم صادقين فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَاآئكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِنَ اللَّتِي إبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّنَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ مَا فِي السَّفِينَةِ الَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ فِطْرَةُ الْحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ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 فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ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 كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت تكون خير امة اخرجت لما تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله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 من أهل الكتاب أمّة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل آناء الليل وهم يستدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويحمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.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 وَأَنَا إِلَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنَافِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرَرٌ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أدلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنِّي يَكْفِيَكُمْ أَيُّمِدَكُمْ أن رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلاَفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُزَلِّينَ بلاء إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من ثورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبروا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 ذكروا الله فاستغفرو لذنوبهم وَمَن يَغْفِر الزُّنُوب إِلَّا اللَّه وَلَم يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ هُوَ لَأَكْجَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِن رَّبِّهِم وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِينَ قد خلت من قبلكم سنن فتيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين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 لم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الطابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمَّا تَأْتِيَنَّكُمْ عَذَابٌ أَوْ قَتْلٌ انْتَقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كتابا مؤجلا، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُقْطِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُقْطِهِ مِنْهَا وَتَنَجِّزَ الشَّاكِرِينَ وَكَأَيْمَن مِنَ النَّبِيِّنَ قَتَلَ مَعَهُ رِبْبِيُن كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَطَاهُمْ فِي ثَبِّي لِلَّهِ وَمَا ضَعَفُوا وَمَا سَكَانُوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا بنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ سنلق في قلوب الذين كفروا الرعب مما أشرقوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وما وهم النار وبالسم والظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذا حسوا لهم بإثمه حتى إذا فشلتم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيت من بعد ما أرتم ما تحب.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 فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أطابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعافا يغشى طائفة منكم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 يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير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 لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يسلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين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 هم للخفر يومئذ أخرف منهم للإيمان يقولون بأفواهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكذبون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا وأطاعوا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.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 بل هو شر لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون قبير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 وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن ذحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاب وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب أَنْفِقُوا في أموالكم وأنفسكم وَلَا تَسْمَعُوا لِمَنِ ادَّارَ الْبَيْنَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُوا لِمَنِ ادَّارَ الْبَيْنَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُوا لِمَنِ ادَّارَ الْبَيْنَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ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 ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفاذة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير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 ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا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 لا أكذّر عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنّة تجري من تحتها الأنهار صواباً من عند الله والله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 قائدين فيها نسلم من عند الله وما عند الله خير للأدراار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله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 فَاتَّقُوا وَاسْتَغْفِرُوا لَهَنَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ